هذا أيها الأحبة هو الشريط الثامن من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع في ذمته والدين يقضى كدين الآذمين وإن كان فريضة بعص الشرع نعم هل تقضى؟, ما تقضى لا تقضى لأن ذلك لم يريد. وعلى هذا فالحج يقضى فرضاً كان أو نذراً قولاً واحداً والصوم يقضى إن كان نذراً وإن كان فرضاً بأصل الشرع ففيه خلاف والصلاة لا تقضى قولاً واحداً إذا كانت واجبةً بأصل الشرع وإن كانت واجبةً بالنذر فإنها تقضى على ما قال المؤلف وفهمتهم دليلها بقي الاعتكاف. الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجب لباس الشرع يجب بالنذر فيعتكف عنه ولي فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لسه ملزوم فماذا نصنا أو قال لا أصلي نقول ما في شيء ما في بديء ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة نعم هذه الدعوة التأمة الصلاة القائمة هذا محمد بن رسية والفضيلة وفاق المقام المحمد نعم الشيخ. الشيخ علي الشيخ حديث عاليش في تأخير الصيام وأنها قالت لا صدر عرضيه بالله شفاء أي أنها لا تستطيع شرعا أن تؤخره إلى ما بعد الموضوع لا يمكنه خلاف نعم نعم هل سبب تأخيرها إلى شعبادي مكانة الرسول صلى الله عليه نعم هل عد منها أو من أحد الرواس فيها... فيها خلاف هل هي مدرجة أو من كلامها؟ طيب حتى عندما تأخير مدرجة لا يستفد منها نعم يعني الآن نستفد من كلامها أنها لا تؤخر بعد الوضان نعم لا يستغلس بهذه الكلمة انا لم... هذا اعتذار, هذا اعتذار, اعتذار, اعتذار. لكن... لكن لو كان تستطيع ان تؤخره الى بدر المولد الثاني كان العذر موجود ما مكان... الرسول لازم تستمع يعني انت انت تصواب انها بالنسبه للرسول حسم معاشره فقط لكن لا منع من, من... من وجب القضاء نعم يعني... نعم ايه اذا يسد اذا يسد انا ما درم تياسه تنطوق ها لكن نقول لا, لا تطلبون الأولاد شرعا شرعا وصحيح فيه فرق إنها ربما تقدر فيما بعد ربما لا يقدر الله أن تحمل وتقدر نعم نعم لهذا لا لا يوجد زواج كان امرأة كل سنة تحمل وهي إما حامل ولا مرضى إذا جرى مضان فتطعم عن كل يوم مسكين راقصوا بارك الله فيكم ان من مات ماذا كان نفلا كاي قلنا فرضا, نفلاً؟ نفلاً يقلنا فرضاً بأصل الشرع او نذرا وهذه يجوز ان عن يشيخ ان يحج عنه ابي نفلا نعم دليل الفرض معروف واحد يذهب عنه مدني لجواز النفذ ان الأصل ما جاز في الفرض جاز في النفل الا بذلك ثم حديث عباس في قصه الرجل اللي قال لبيتي عن شبهه ما قالها له ونافل او فرض لكن بقينا فيما إذا استنادى شخص غيره في حج نفل ايش؟ خمس نعم لانه تعذر الصوم واذا تعذر الصوم في الكبر فقد ثبت ان فيه اطعام فهذا مثله لا سواج في ذمتي دين دين في ذمتي نعم نعم ده صح قياس الاعتكاف سعى على النبي صلى الله عليه وسلم قاس في العبادات على امور عاديات ما هي ما من قال ارايت لو كان على امك دين فقضيتي وهذا الاعتكاف المنذور صار دين عليه فهو الى الحج مندور اقرب من من نعم تمع الترميه بسم على الجدار على عليه قوات الهواء تستطيع هذا لا يجوز لا يجوز للطعام هو لو قال ان الامر واسع لا باس ان اقول لا أبا أبا اترك الصوم لاجي ان يطعم عني هذا ما أرسل أقول عائشة أليس دليل على أن أظهر يكون واجب في الشعورية قلت قوله لا أستطيع نعم الذي لا يستطيع يقضي عند الاستطاع عند زواء عنده عند, عند الاستطاع عند نعم أليس في دليل على بارك الله فيك ما تقول في هذا الإيراد يقول إنهم أليس في حديث عائشة فما أستيانا أقضيهم إلا في رمضان إلا في شعبان أليس فيه على الفورية في القضاء هذا هل يرجع لنا هذا لو كان واجبا شرعا ما مكنها الرسول عليه الصلاة والسلام من تركه موانا استطاعها استطاع بدنيا من أجل المراعاة الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل الرسول إيناً هذا سوى منها أو من بعض القوات لكن لا شك أنه لو كان واجب على الفور ما أمكنها الرسول أن تؤخر نعم نعم نعم نقول أنا خلافهم في هذا لكن نقول نحن نرى هذا إلا أن هذا عورض بظاهر النص وفي احتمال أن يكون على سبيل التطور ما اعرف الوجود زياده زياده حرام بس ما لقته اذا كان الله تعالى ذكر في معرب البيان الواجب ان عليه عده من ايام الاخرى قلنا ما ذكر الراي ما ورد عن هذين الصحابي الصحابيين ما ورد انما هو على سبيل الاستحباب اذا صح عني والله هنا نسميها شيء لا لا, لا ما في اسمها لا لا يوجد إجماع والإجماع الذي يكون إذا اشتهر القول ولم ينكر مثل, مثل حديث عمر رحى الطابط الله عنه في قوله في حكاية التشهد لما حكى على منبر التشهد قال السلام عليك أيها النبي و وكان هذا بعد وفاة بصول ولم ينكر عليه أحد وبه استدللنا على أن قول مما سعوت رضي الله عنه تفقها من عنده لكن مخالف للنص لأنهم كانوا إذا في حياة في حياة الرسول يقول السلام عليكم وبعد موته السلام على النبي <تصفيق> انتهى حتى الخمس؟ ليه؟ نعم يقول لقد ورد حديث في قيم الليل وجهت وجهي للذي فطأ السماوات على الحنيفة وما أنا من مشركين إلى قوله وأنا أول مسلمين هل يقال وأنا أول مسلمين بالرسول أو يقال وأنا من المسلمين الجواب يقال وأنا أول مسلمين كما كان في الحديث والأولية هنا ليست أولية زمن إنما هي أولية القياد والمعنى أنني لا أُنكر ذلك بل أستسلم لله طيب الباقي نخليه ترسل قادم إن شاء الله نعم نقرأ درس أو فيه مذاكرة در جديد نسخت الليلة هي, هي الليلة عشق مناقشة أو لقرأة جديدة خلاص إذن النص يحتاج إلى إثبات عقيدة من أكتاب يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهل وأصحاب أجمعين رجل عليه صوم من رمضان فلم صومه إلا في شوار من السنة الثانية سعيد ما الحب عليه القضاء وعليه القفاء لكات من السنة الثانية نقول من السنة الثانية كما الحكم الفضاء الفضاء. طيب من يعرف هذا على المرء اما هذا خطا وجواب سعيد خطا نعم خطا لو نعم. نعم يعني مع الاسم طيب هذا هو الصحيح ولاحظوا يا جماعة الشيء الذي يفاجر التفسير لا بد أن حتى يكون جواب مبنيا على أصل طيب هلك هلك عن بنت وأخ وعم عم شقيق بنت وأخ وعم شقيق كيف نقسمها خالق فللبنت النصف والباقي للعم الشقيق وان كان الاخ الغير ام يكون يعني اخ شقيق انا اب أو لأب فللبنت النصف طيب انظر الان التفصيل لا بد منه في المقام الذي يحتاج الى تفصيل لا لا تغلط الان لو هذا الميت خلف 1000 مليون كان لبنت 500 مليون يبقى خمسمات مليون لمن إن قتلت للأخ أخطأت وإن قتلت للعم أخطأت حتى تفصل فالشيء الذي يحتاج إلى تفصيل لا بد من التفصيل فيه طيب. إذن الخلاصة إذا كان تأخيره قضاء رمضان إلى السنة الثانية لعذر فلا شيء عليه إلا القرى وإذا كان لغير عذر فهنا يأتي الخلاف خزك كيف انا علي ما ما لغير عضو لغير عضو عليه القضاء دون افعان دون وعليه يتمم اللي عليه علي الامعان لانه قرر غيره لا شيء علي الا القضاء طيب مات انسان وعليه صوم رمضان فما صوره المساله ان يموت انسان عليه صوم رمضان الاخ الى كما صورتها مثال كان مريضا نعم نعم نعم احسنت وجوبا او استحبابا استحبابا كيف نقول إنه استحباب مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه في قوله لا تزر وازلته الزعفة ولقلنا وجوبا لنزمن نؤثمه إذا لم يصم فيكون نؤثما بفعل غيره إذا لم يصم الولي قال إنما لست بصائب هكذا تروح إذا لم يصم الولي إن كان أخلف مالا وجب أن يطعم عنه من تركته لكل يوم مسكي وإن لم يخلف مالا سقط صحيح طيب ما تقولون يقول هل للولي أن يستأجر من يصوم يقول يالله تعال سوم كل يوم كذا وكذا من الدران الجواب لا لأن مسائل القرب لا يصبح الإجارة عليها رجل نذر أن يصلي ركعتين ولكنه مات قبل أن يصلي وجوبا واستحبابا لكن وجوباً استحباباً. استحباباً فإن لم يفعل يعثم إذن وجوباً لا, لا أصبع لن طبر ذمة المليط طيب أنا ما أعلم من المليط إذا أوجب على نفسي شيء أن يكون واجباً علينا لا المهم الآن رجل نذر ان يصلي ركعتين فلو صلى حكمت فهل, فهل يصلي عنه وليه اولى لا, وليه. وجوباً. لا ما نذر. نذر وجوبا ما هو يا ما معنى انه يصوم وجوبا ولا سبب وجوبا طيب. كيف يكون وجوبا وقد قال الله تعالى ولا تذروا وذر فهو أوجب على نفسه شيئاً فكيف يجب عليه واضح لا، لا تزر وازرة وزرة أخرى استحباباً طيب ما تقولون؟ طيب ما هو الدليل على استحبابه؟ خالد، أين؟ استحباب قضاء صلاة تركها لك دورتين لقوله صلى الله عليه وسلم صام عن ولي من مات وعليه عليه الصوم صوم عن ولي في الصلاه هنا ترى هذه ما والبات نعم قياس على الصوت على الصوت وهل العبادات القياس اذا هون قالوا يا سامع لكن ما في دليل يؤيد هذا القياس عبيد الله لا ما هونك ما نقص في يا اخوان الصلاة هذا الكلام خالد قلنا في عباد قال لا فطلبنا منه دليلاً واضحاً على القياس في هذه المسألة سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمها نذرت صوم شهر فلم تصم حتى ماتت أفتصوم عنها قال رأيتم لو كان على أمك دين وأكنت قاضيتها قال نعم قال قدو الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النذر دينا وإذا كان دينا وقد قاس الرسول عليه الصلاة والسلام دين الله على دين الآدم نقول لا فرق بين دين الصيام ودين الصلاة لعوم الحديث وقال بعض العلماء إما الصلاة والاعتكاف لا يقضيانه لانهما عباداتان بدنيتان لا, لا يجب لا يجبان باصل الشر فلا يقضيان والمساله محتمله يعني ان الاقوال في ان التعليلات فيها متكافئه عندي وكنت اميل من قبل الى ان لأنها لا تقضى الاعتكاف ولا الصلاه لأنها عبادة لم تجب بأصل الشرع لكني ترددت الآن هل تقضى أو لا تقضى أما الصوف واضح والحج واضح جاءت في السنة وأما الاعتكاف والصلاة فمن أخذ بعموم أرأيتي لو كان على أمك دين قال يقضى لأن هذا نظر والنظر جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الدين فيقضى ومن قال إنها عبادة لم, لم يكن لها وجوب بأصل الشرع فلا, فلا تقاس قال لا يقدر وعلى هذا فيكون احتياط أي شيء القضاء طيب نذر شخص أن يصوم شهر محرم فمات في ذي الحجة في ذي الحجة عقيدة هات الجواب ها ما هي المساله ما انت معنا طيب معنى انا قلتها باللسان العربي لكن ما اتعدل مبين ولا غير مبين إن انتبه نعم لماذا الذي عين وقتا إيش؟ لم يدرك رجل نذر أن يصوم شهر محرم ولكنه مات في ذي الحجة فهل يقضى عنه يقول لا لأنه مات قبل أن يدرك زمن الوجوه كمن مات قبل أن يدرك رمضان نبدأ الآن بصوم التطوع قال الملك رحمه الله تعالى باب صوم التطوع صوم مضاف التطوع مضاف إليه والإضافة هنا لبيان النوع وذلك أن الصوم نوعان فريضة وتطوع وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعا فإن التطوع فعل الطاعة لكنه يطلق غالبا على الفعل على الطاعة التي ليست بواجبة وإلا فإن الأصل أن التطوع يشمل الطاعة الواجبة والمستحبة وبناء على ذلك نقول لا مشاحة بالاستلاح فإذا كان الفقهاء رحمهم الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا استلاح ليس فيه محذور شرعي فيمشى عليه ويقال صلاة التطوع كل صلاة لازل الواجبة صوم التطوع كل صوم ليس بواجب إذن صوم التطوع يعني الصوم الذي ليس بواجب واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثبها من التطوع وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافلة من وجه ومن أجل زيادة الأجل والثواب للعاملين من وجه آخر لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكانت لكان القيام بها بدعة مضلة ولكن من نعمة الله أن شرع لعباده هذا التطوع وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة ثم أن صوم التطوع سرده المؤلف سردا عاما بدون تفصيل ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين تطوع مطلق وتطوع مقيد والتطوع المقيد أوكد من التطوع المطلق كالصلاة أيضا التطوع المقيد أفضل من التطوع المطلق فيقول المؤلف يسن سيام أيام هذه يسن وهنا نطلب أمر غير الأمر الأول ثبوت استحبابه والثاني أنها ليست فيواجبة أما كونها ليست فيواجبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام وذكر منها صوم رمضان دون غير وقد سأله الأعراب بل سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام فبين له أن منها صيام رمضان ولا يجب سوار اللهم إلا بنذر وأما استحباب صيامها فنقول إن استحباب صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو أمر أن يصام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وسميت بيضاً لبيضاغ لياليها بنور القمر ولهذا يقال أيام البيض يعني أيام أيام الليالي البيض ما هو البيض وصف للأيام فالوصف للليالي لأنها بنور القمر صار في بيضاء أيام البيض هي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر وهي تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله لأن الحسن بعشر يمثالها فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن شهر وكذلك شهر الثاني والثالث فيقوم كأنما صام سنة كلها وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر تقول عائشة لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره فها هنا أمران الأمر أول استحباب سيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء في أول الشهر أو وسطه أو آخره وسواء كانت متتابعة أم متفرقة الثاني أنه ينبغي أن تكون هذه الأيام في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فتعينها في أيام البيض كتعين الصلاة في أول وقتها يعني أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض ولكن من صام الأيام الثلاثة في أيضا البيض حصل على الأجل وحصل له سيم الدهر الثاني يقول صوم يوم الاثنين والخميس وصوم الاثنين أوكل من صوم الخميس فيسن للإسلام أن يصوم يومي الاثنين والخميص من كل اسمه وقد, وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهما بأنه يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل قال فأحب أن يعرض عملي وأنصائي وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعدت فيه أو أنزل علي فيه بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن صيامه يوم الاثنين مطلوب وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع هما يوم الاثنين والخميس طيب نستعرض أيام الأسبوع الآن صيام يوم الثلاثة والأربعاء ليس بسنة ولا مكروم ليس بسنة يعني على التعين وإلا فهو سنة مطلقة يسن للإنسان أن يكثر من السيارة لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم الثلاثة ولا يسن أن تصوم يوم الأرجع ولا يكره ذلك الجمعة لا يسن صوم يوم ولا, ولا ويكره أن يفرد بصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد ولأنه قال ليحدها أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة أصمت أمسي قال لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم بل قد ورد النهل عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بسيام ولا ليلتها بقيام السبت السبت قيل إنه كالأربع والثلاثة يباح وقيل إنه لا يجوث إلا في وقيل إن إنه يجوز لكن بدون إفراد والصحيح إنه يجوز بدون إفراد يعني إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس وأما الحديث الذي رأوه أبو داود لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو, ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء يعني فليأكل فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف وهل هو منسوف أو غير منسوف وهل هو شاد أو غير شاد وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد وأصح الأقوى في ذلك أن المنهي عنه هو إفراده وأما إذا ضم إلى يوم الجمعة أو ضم إلى يوم الأحد, أو ضم إليه يوم الأحد فإنه لا كرهة فيه والدليل ما ذكرته لكم آنفا حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أتصومين غدا أشباق عندنا الأحد الأحد استحبه بعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان وكرهه بعض العلماء أما من استحبه فقال لأنه يوم عيد للنصارى ويوم عيد يوم يوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح فالأفضل مخالفتهم وصيام هذا الدول وقال بعض العلماء بل يكره أن يصوم يعني وحده لماذا؟ قال لأن الصوم نوع تعظيم للزمن وإذا كان يوم لحد يوم عيد للكفار فهذا فصومه نوع تعظيم الله ولا يجوز أن نعظم ما يعظمه الكفار على وجه أنه شعير من شعائدهم فصار الآن الثلاثة والأربعاء والأربع أو أربعاء حكم صومهما الجواف لا يسن تعينهما ولا يكره والجمعة والسبت والأحد يكرهوا أفرادها وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة قال وصوم الاثنين والخميس وصوم ست من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله فيسن الإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال قال الفقه رحمه الله والأفضل أن تكون بعد يوم العيد مباشر لما في ذلك من السبق إلى الخيرات والأفضل أن تكون متتابعة لأن ذلك أسهل غالبا ولأن فيه سبقا لفعل هذا الأمر المسروع فعليه يسن أن يصومها في اليوم الثاني من شوال ويتابعها حتى تنتهي وهي طبعاً ستنتهي في اليوم الثامن من شهر الشوار صح؟ في اليوم الثامن نهايتها السابع والثامن إفطار هذا اليوم الثامن يسميه العامة عندنا عيد الأبرار عيد الأبرار يعني الذين صاموا ستة أيام شوال ولكن هذا بدعة فهذا اليوم ليس عيداً للأبرار ولا للفجار ثم إن مقترى قولهم أن من لم يسوم ستة أيام شوال فليس ليس من الأبرار وهذا خطأ الإنسان إذا أدى فرضه فهذا بر بلا شكل وإن كان بعض البر أكمل, أكمل من بعضه ثم إن السنة أن يصومها بعد انتهاء رمضان لا قبل وعلى هذا فمن عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال من صام رمضان ومن كان عليه شيء منه فإنه لا لا يصح أن يقال إنه صام رمضان بل صام بعضهم وليست هذه المسألة مبنية على الخلاف في صوم التطوع قبل القضاء لأن هذا التطوع عن صوم السد قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقيد وهو أن يكون بعد رمضان وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف بصحة سوم التطوع قبل قضائر مره وأظن أنكم عرفتموه من قبل وأن فيه خلافا وأن الراجح جواز السوم التطوع وصحته ما لم يضط الوقت عن القضاء وستة أيام من شوال و... ومما يسأل أيضا سيام شهر المحرم شهر المحرم هو الذي يلي شهر الحجة وهو الذي جعله الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بخطاب أول شهور السنة وصومه أفضل الصيام بعد رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم واختلف العلم رحمهم الله أيما أفضل شهر المحرم أو شهر الشعبان؟ فقال بعض العلماء شهر الشعبان أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو إلا قليلاً منه ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم لكنه حتى على صيامه بقوله إنه أفضل الصيام بعد رمضان قالوا ولأن, ولأن صوم شعبان ينزل منزلة الراتبة قبل الفريضة وصوم المحرم ينزل منزلة النفل المطلق ومنزلة الراتبة أفضل من منزلة النفل المطلق وعلى كل حال فهذان الشهران يسن صومهما الشعبان والمحرم قال وآكده العاشر ثم التاسر آكده العاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عسورة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فهو آكد من التاسع وآكد من بقية الأيام ثم يليه التاسع ثم يليه التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لأن بقيت أو لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر وهل يكره إفراد العاشر قال بعض العلماء إنه يكره فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سوم يوماً قبله أو يوماً بعده خالف اليهود وقال بعض العلماء إنه لا يكره ولكنه لا يحصل على الأجل التام إذا أفرده وإذاً صوم العاشر أوكد من التاسر وأوكد من بقية الأيام فإن قال قائل ما هو السبب في كون يوم العاشر آكد أيامي محرم قلنا السبب في ذلك أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك في العون وقومه وفي هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أن التوقيك كان في الأمم السابقة بالأهلة وليس بالسورة الخنجية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر لأن اليوم العاشر نم حرم هو الذي أهلت الله فيه فرعون وقومه ونجى موسى وقومه قال وآكد العاشر ثم التاسر ويسمى أيضاً صوم تسع ذي الحجة تسع ذي الحجة بالكسر أفصح من الحجة بالفتح والقاعدة بالفتح أفصح من القعدة بالكسر فالقاعدة مفتوحة والحجة مكسورة على الأفصر تسع ذي الحجة تبدأ من أول يوم من ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة ودليل استحبابها قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر والصوم من العمل الصالح فأما مارون من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العشر فهذا اخبار الراوي عن علمه وقول الرسول مقدم على شيء لم يعلمه الراوي وقد رجح الإمام وحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر أشدد الحجة فإن ثبت هذا فهو المطلوب وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموز أمال الصالحة التي قال فيها الرسول عليه الصلاه والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قال واكده يوم عرفه اكده اي اكد تسع ذي الحجه صيام يوم عرفه نعم لا موجود واكده يوم عرفه لغايه الحج فيها متى واكد الرسول أنا عندي متى طيب الحمد لله آكده يوم عرفة لغير حاجم بها يوم عرفة هو اليوم التاسع وإنما, وإنما كان آكد أيام العشر لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وعلى هذا فصوم يوم عرفة أفضل من صوم عاشورة لأن صوم عسورة قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فقط أما هذا فقال السنة التي قبله والتي بعده لغير حاج بها أما الحاج فإن فإنه لا يسل أن يصوم يوم عرفة, يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وهذا الحديث في صحته نظر لكن يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم شك الناس في صوم يوم عرفة فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون إليه حتى يتبين أنه لم, لم يصف ولأن هذا اليوم يوم دعاء وعمل ولا سيما أن أفضل زمن هذا اليوم في الدعاء هو آخر اليوم فإذا صام الإنسان فسوف يأتيه آخر اليوم وهو في كسر وتعب لا سيما في أيام الصيف وطول النهار وسد الحر فإنه يتعب وتزور الفائدة العظيمة الحاصلة في هذا اللوم والصوم يترك في وقت آخر ولهذا نقول صوم يوم عرف للحاج مقروح وعما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة نعم وهو نعم إذا تبت عن بعض الصحابة من الخلفاء أو غيرهم أنهم يصمون يوم عرفة وهم حجار فهؤلاء يعتذروا عن فعلهم ولا يحتجوا به لأن خير الهدي هدوا محمد صلى الله عليه وسلم سامح نعم لا هذا أغلبي لان يعني لو فرض ان الحاج لم يتمكن من يوم عرفه في النهايه فلا يثنى له حسنه لا يثنى له حسنه نعم لا. لا بس لكن ما ما يثاب على, على ذلك ثواب ايام يعني لو صام في أول الشهر فانه لا يحصل على اجر صيام ايام البيض لكن يحصل على أنه صام ثلاثه ايام كل شهر شيخ المباركيه ما تقول لنا في قول الساده المالكيه بالنسبه ل سته من ايام الصيام تصام تصام ولا تصام اخرى سته للذراء لذريعه يظن انها واجبه نعم اولا تخصيصك كلمه الساده بالمالكيه تحتاج الى مناقشه ما تقول السادة المالكيه ما جوابك عن قول الساده المالكي فلماذا وصفتهم بالساده المالكي نعم نعم هذا انا اقول لماذا خصت المالكيه ولو قلت ولو أي قلت لا, طيب لا شك أن الفقهة والعلماء أسادة البشر نعم أقول أن هذا القول مرتوح لأن ترك السنن خوفا من أن تظن أنها واجبة لو كانت هذه القاعدة يعني القاعدة السليمة لكان كل السنن تترك خوفا من أن تكون واجبة لكن يبين للناس أنها لست واجبة نعم لا, طيب. لا شك أن الفقهاء والعلماء أسادت البشر نعم أقول أن هذا القول مرتوح لأن ترك السنن خوفاً من أن تظن أنها واجبة لو كانت هذه القاعدة قاعدة السليمة كان كل السنن تترك خوفاً من أن تكون واجبة لكن يبين للناس أنها لست واجبة وتفعل نعم نعم نعم افراده مكروه لان لا يفتخر النصارى بتعظيمنا له الراجه في افراطه ليس من فروق وان صوم يوم قبله بعد على سبيل الاستفاده فقط لا عاشوره بينه نعم هل نقول نتخذه لا لان قوله لا صوم ولا يحمل على النهي عن افراط <تصفيق> نعم ما, أنا... أنا ما ذكرت بشكل شروط كثيرة يعني أنا قلت إذا قال لك صلوه نعم قلت إذا <تصفيق> يعني إذا قالوا لك صلوه لك كفر أبو راحل نعم شروط ما أعتم نرجو تفصيل صدوتي طيب إذا, إذا ذكرت لك الشروط حسنا تخرج على الإنمام لا ما فيه شروط أخرى ماذا شروط, أخر. شروط اللي عندك يعني اللي عندي إذا رأيتك كفر أبو فإذا كمان يعني إذا جسد رأينا ذلك ويجب السروج على هذا سنرى هل نحن قوة وشوكاتنا قوية فقط نأخذ على الإنمان ماذا كان هذا؟ ما ماذا كان هذا؟ ماذا كان هذا؟ طيب ماذا؟ لا أنا أنا أريد الإنمان الشخص أنا أريد الشروط اللي عليه يعني إذا أريد الكفر واحد ما أريد الشروط المحاية؟ الكفر معروف مثلاً أن ينكر وجود الله مثلاً؟ يعني ينكر نصر أنه ينكر وجود الله لكن طريق غير مباشرة وش يعمل طريق غير مباشرة؟ يعني الرجل يقول أن الشريع لها مكان لها وهي الأطراط موضوعية مثلاً له ما أنكر هذا ما أنكر وجود الله ما قلت يعني ما على كلها لا بد كفر بواحد، صريح أريد الشيخ؟ التليفان دوار كوافيق ما يمكن تخرج على الايمان ما لا لازم أن ان نرى فلا يكفي الظن كفران الفلسوق لا يجب الخروج عليه بل يبيح الخروج على الايمان اذا كان فاسق ضواح لا تاويل فيه فإن كان فيه التأوين بأن قال الإمام أنا أرى أن مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشر لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم عالم بأمور دمياءكم هذا له تأوين عندنا فيه, فيه من الله برهان يعني معنى عندنا دليل قاطع على أن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كفر بقى شاء الشرط لوجوب الخروج هو القدرة والاستطاع هذا معنوم أن الحجوم الخروج هذا معنوم خرص فالشروط الأربعة لجواز الخروج والشرط الخامس لنجوب الخروج طب. نعم شيخ شيخ الشيخ ما عليك ها كل... يعني ما عليك كله راع كله خمس قائق لك يعني أمر الكلمة يا شيخ الكلمة هل يعني هل... هل... ممكن يصنع لك ايش يمكن ممكن. إذا قال ان الله لست فيه وجود مثل وعليه هذا فرق. مثال هذا مثال, مثال. نعم رجل مطالي على المكان لن يكسل الشرعة الإسلامية ما حد يقول لن يكسل الشرعة يعني حتى في, في العبادات أو في الأمور الاقتصادية لا، ليس مكانا يعدادا في الأمور التي تحكم بين الله ليس الأهم نعم في <تصفيق> الأمور فيها الناس العظيمة هذا موبه واحد لانه بعض العلماء يقول ما يعني بعض الناس اشتبع عليه قوله انتم على امور الدنيا الدنيا كم بيان المراد يتعلق بالدنيا فما فوهيك فو فو ما المقصود في عرضنا احنا والله يستروا ما يذكروا كما قال رسول تعرض على, على, على, على, على الله سبحانه وتعالى فياخذ الدم ويزيد في التواب عن العبد الذي عمل بطاعته وما أشبه لك فيه؟, فيه خلاف وش فالأمر الوجوب وفي النهي التحريم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة وقال للمرأة قال لا أفتر والأمر للوجوب فالعلماء قالوا يدل على أن النهي لسه التحريم وأن الأمر للسفاب أنه جاز صومه بضمه إلى غيره ولو كان صومه حراما لم يجز بضمه إلى غيره بدليل أن يوم العيد لو صامه الإنسان مكموما إلى غيره لم يبتل هذا هذا اللي عنده مصرفة نعم سعود إذا صامه قضل القضاء جاد ثم أسفعها بالقضاء وعلمنا أننا هل يمكن جهر كان كله قضاء هل تسعون بعدها نعم نسعون تسعون بعد القضاء ويكون دك نافع أكله وإذا وجده وإذا وجد عنده لحم آدم هل يأكله؟ أما إذا كان حربيا إذا كان الكاغل حربيا فهو حلال الدم يقتله ويأكل وأما إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فلا ولكن إذا وجد إذا وجد ميت يعني مثل رجلان في مفازة إن قطع عنهم الطعام الشراب فمات أحدهما فهل للآخر أن يأكل صاحبه نعم أما المذهب فلا يجوث يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حي فحرمة الميت كحرمة الحي وعما الشافعي المذهب الشافعية وأظن رواها أحمد فيقولون إنه لا بأس أن يأكل من هذا الميت بقدر الضرورة لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت وهذا هو الصحيح نعم. السؤال الثاني هل تجب ربحتين تحديث المسجد في فناء المدرسة بعد أن يفرش في الفناء السجال؟ لا لأن هذا يسمى مصلى ولا يسمى مسجدا ولهذا لا يثبت لو أحكام المسجد فيجوز البيع والشرافي و... ويجوز للجنوب أن يمكث به بلا وضو وما أشبه ذلك يقول ذكرتم بالأمس أن سبب القتال بين جيش علي وجيش مهاية رضي الله عنه أن... أن الجيش نفسه أن سببه من الجيش نفسه فما صحة من يقول إن الجيشان, إن الجيشان هكذا عبر ما أدري عنه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا أو هو لحم ما شو أقول بارك الله إذن الصوبة أن الجيش كان سيصطلحان فيما بينهما ولكن بعض الذين في قلوبهم مرض ألبوا القتال في الليل ما, ما يبعد هذا ولكن الذين ألبوه من الجيش بمعنى أنه ليس من القوات وانا نطم من الاخ كمال ان يطلعون على ما ذكر على ما ذكرتم البارحه ان شاء الله ثلاثه اسئله نعم نعم نعم بابك ابو اشعاش ma اشدي في شهر الله الله ما ما اللي صام بيعرفها اللي صام الخلفاء ابو بكر يكون لانه ما صام فما صام ولها الرسول اسى الفطره امام الناس ما يمكن يصوم الخلفاء الراشدين على كل حال هذه اصلا ما يعني كانت اهميه تسميع ولا طيب <تصفيق> <تصفيق> بندر نعم طيب بن دار اللهم الله وسد وصد ويحرم الصوم لعين ولو في فرق وصيام ايام تذيه لله عبدا المتعف وكره ومن دخل في فرق موسع فرق ولا يندم ولا يلزم في النفي ولا, ولا قضاء ولا قضاء ولا قضاء فصيل فطور ليله القدر في العشر وليلة سبعين وعشرين أجل فيها بنا ورد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلاني واصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سفق لنا ما يشعر صومه من الأيام والأشهر قال المؤلف و... وأفضله أي أفضل صوم التطور صوم يوم وفطر يوم ودليل ذلك أن عبدالله بن عمر بن عصر رضي الله عنه وعن أبيه قال لأصومن لا لا النهار ولا أفطر ولا أقومن الليل ولا أنام فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله أنت الذي قلت كذا قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سم كذا سم كذا قال أن يطيق أفضل من ذلك حتى قال له سم يوما وأفضل يوما فذلك أفضل الصيام صيام دو وقال له في قيام نم نصف الليل وقم ثلث الليل ونم سلس الليل فذلك أفضل وهو قيام دو وذلك لأن هذا يعطي النفس بعض الفدهية ويعطي البدن بعض القوة لأنه يصوم يوما ويفتر يوما وكذلك القيام إذا نام نصف الليل ثم قام ثلثة ثم نام ثلثة فإن تعبه في قيام الثلث سوف يزول يا علي بنومه في الثلث فيقوم في أول النهار نشيطا ولكن من ها؟ ولكن هذا مشروط أي صوم يوم وفضل يوم بما مشروط بما إذا لم يضيء ما أوجب الله عليه فإن ضيع ما أجب الله عليه كان هذا منهياً عنه لأنه لا يمكن أن تضاع فريضة من أجل نافذة فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوماً وأفطر يوماً تخلف عن الجماعة في المسجد لأنه يتعب في آخر النهار ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد فنقول له لا تفعل لأن إضاءة الواجب أعظم من إضاعة المستحب هذا مستحب لا تتم بتركه فاتركه كذلك لو خرغ أنه لو صام يوما وأبطر يوما إن شغل بذلك عن مؤونة أهله الذين اتلزموا هم مؤونة يعني انقطع عن البيع والشراء انقطع عن العمل فإننا نقول له لا تفاعل لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطور وقد اعتزم عبد الله بن عمر بذلك حتى كبر فتمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيها حتى إنه اجتهد رضي الله عنه وصار يصوم خمسة عشر يوما متتابعة ويفتر خمسة عشر يوما متتابعة ويرى أن هذا بدلا عن أن هذا بدل عن صيام يوم وإفطار يوم لكن مع ذلك تمنى أن يكون قابل رخصة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ونأخذ من هذا فائدة وهي أن الإنسان لا يقيس نفسه في مستقبله على حاضره فقد يكون الإنسان في أول عبادة نشيطا يرى نفسه أنه قادر ثم بعد ذلك يلحقه الملل أو يلحقه ضعف وتعب ثم يندب لهذا ينبغي الإنسان أن يكون عمله قصدا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مرشد الأمة قال اتلفوا من العمل ما تتيقون يعني لا تكلفوا أنفسكم وقال القصد استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تتبلغ وقال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى المنبتل الذي يسير ليلة ونهاراً فهذا لا عرضاً قطع ولا ظهراً أبقى فالإنسان ينبغي له أن يقدر المستقن لا يقول أنا الآن نشيط مثلاً أعمل كذا ويقول أغيب القرآن وكذا وكذا من الحديث وأزاد المستقنع وأغيب الفيت بمالك كلها أغيب بسبوح هذا ما يصير أعطي نفسك حقها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن, وإن قلب وكثير من الناس يكون عنده رغبة إما في العبادة أو طالب العلم أو غير ذلك ثم بعد هذا يكسف الذي ينبغي للنسان أن يخطط للمستقبل كما يخطط للحاضر قال وأفضل هو يوم وفطر يوم في هذا الحديث دليل على أن يوم الجمعة صومه ليس بحرام وأن صوم يوم السبت ليس بحرام لأنه إذا صار يصوم يوماً ويفطر يوماً سوف يصادف الجمعة والسبت نعم لذلك يتبين أن صومه ليس بحرام وإلا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام صوم يوماً وأفطر يوماً ما لم تصادف الجمعة والسف ثم قال ويكره إفراد رجب بالصور إفراد رجب بالصور يكره إفراد رجب بالصور لماذا؟ عللوا هذا بأنه من شعال جاهلية وأن أهل الجاهلية هم الذين يعظمون هذا الشهر وعما السنة فلم ترفك تعظيمه ولهذا قال قالوا إن كل شيء كل حديث تروى في فضل صوم أو الصلاة فيه فكاذب باتفاق أهل العلم بالحديث كل حديث يروى في فضل الصلاة أو الصوم في رجب فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث وقد ألف ابن حجر رحمه الله رسالة صغيرة تبيون العجب فيما ورد في فضل رجب وقوله يكره إفراد رجب يؤخذ منه أنه لو صامه مع غيره فلا يكره وذلك لأنه إذا صام معه غيره لم يكن استيامه من أجل تخصيص رجب يعني لو صام شعبان رجب فلا بأس لو صام جماد الثاني ورجب فلا بأس يكره إفراد رجب الجمعة يكره إفرادها إفراده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبل أو يوماً بعد وقال لا تخصوا يوم, يوم الجمعة باستيام ولا لا يتهى بقيام وقال لإحدى أمهات المؤمنين وقد وجدها صائمة يوم الجمعة أتص... أصمت أمس قالت لا قال أتصمين غدا قالت لا قال فأفطل فإن صامها مع غيرها لم يكن لو صام الخميس والجمعة فلا بأس أو الجمعة والسد فلا بأس فإن صامها وحدها لا للتخصيص لكن لأنه وقت فراغي كرجل عامل يعمل كل أيام أسبوع وليس له فراغ إلا يوم الجمعة فهل يكره؟ نعم عندي أن فيه ترد إن نظرنا إلى ما رأوه مصدر لا تخص يوم الجمعة في قلنا إن هذا لما خصه وإن نظرنا إلى حديث المرأة قال أصمت أمسي قالت لا قال غدا قالت لا قال فأفتري فإن هذا قد يؤخذ منه أنه يكره إفرادها وإن كان في الأيام الأخرى لا يستطيع وقد لا يؤخذ منه فيقال إن قول رسول أصمت أمسي أو تسمنا غدا يدل على أنها قادرة على الصوم فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة لصوم لا لقصد ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ فالظاهر إن شاء الله أنه لا يكره وأنه لا بأس وقوله والشك يعني يكره إفراد والسبت نعم والسبت أيضا يكره إفراد لأن وأما جمعه مع جمعة فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتصومين غدا فدل هذا على أن صومه مع جمعة لا بأس به وهذا هذه المسألة قد يلغز بها ويقال يوماً إن أفرد أحدهما كره وإن اجتمع فلا كراه مع أن الذي يتبادر أن المكروه إذا ضم إلى مكروه ازدادت الكراهة لكن هذا إذا ضم المكروه إلى مكروه زالت الكراهة وذلك لأن الكراهة إلا هي في الإفراد فإذا صار جم فلا كراهة إفراد يوم السبت ما الدليل على كراهته الدليل يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما ابتبض عليه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ونحن إذا نظرنا إلى هذا الحديث وإلى ظاهر هذا الحديث قلنا إن صوم يوم السبت في منهي عنه سواء أفرده أو ضمه إلى يوم الجمعة أو إلى يوم الأحد ولكن قال هذا النهي لنفرض أنه عام فإذا ورج ما يجل على التخصيص وهو جواز صوم يوم السبت مع الجمعة كان مخصصا لهذا العموم وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فمنهم من قال إنه مسوح ومنهم من قال إنه ضعيف ومنهم من قال إنه شاذ ولكن يقال لا حاجة إلى هذا كله الحديث لا بأس به ولكن يحمل على ما إذا أفرده بدليل ما ثبث في الأحاديث الأخرى من أنه إذا ضم إليه يوم السبت فلا بأس به فإذا قال قائل إذا ضم إليه يوم جمع فلا بأس به فإذا قال قائل كيف تقتصرون على الكراهة مع النهر قلنا نقتصر على الكراه مع النهي لأنه لو كان النهي بالتحريم لم يزل التحريم بضمه إلى يوم آخر فهذا يدل على أن نهي فيه خفيف بدليل أنه يصح صومه أو يجوز صومه مع ضمه إلى يوم آخر وقوله يوم الشك يعني يكره صوم. الكلام الآن ما هو يوم الشك قيل إن يوم الشك هو ليلة, هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقطر وقيل إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا وأيهما أقرب الأول أقرب لأنه إذا كان في السماء صحبا وترى الناس هلالة ولم يروا لم يبقى عندهم شك أنه لم يهل الشك يكون إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال ولكن لما كان فقهاؤنا رحمهم الله رون أنه إذا كان ليلة, ليلة الثلاثين يحون بين الناس رؤية الهلاء ما يمنع رؤيته فإنه يجب صوم. حملوا الشك على ما إذا كانت السماء صحوا وهذه آفة في الحقيقة يلجأ إليها بأضل وسبب هذه الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل وهذا خطأ الواجب أن تجعل اعتقادك تابعا للدليل فتستدل أولا ثم تعتقل ثانيا وتحكم بالثانيا فالصواب بلا شك أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا, كانت إذا, كانت إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال وأما إذا كانت السماء صحوا فلا شك بقي أن يقال هل صوم مكروه كما قال المؤلف أو محرم نقول في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه محرم ومنهم من قال إنه مكرم والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان ودليل ذلك قول عمار بن ياسع رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم وعلى هذا فإذا إذا صام يوم الشك احتياطا لرمضان فإن ذلك يكون حراما عليه لأنه من نوع من التعدي لحدود الله فإن الله يقول في كتابه فمن شهد منكم الشهر فليصم ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ويحم صوم العيدي لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقد ثبت عنه أنه نهى عن صوم يوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وأجمع العلماء رحمهم الله على أن صومهما محرم فلا يجز الإنسان أن يصوم يوم العيد ولكن لو أنه كان يوم العيد عندنا هنا وكان في شرق آسيا مثلا ليس يوم العيد هل يحرم عليهم الصوت إن قلتم لا يحرم أخطأتم قلتم يحرم أخطأتم عيد نقول على رأي من يرى أنه إذا ثبتت الرؤية في مكان من الأرض بطريقه شرعي فهي للجميع يكون صوم الذين في شرق آسلية حراما لأن هذا اليوم يوم عيد لهم وإذا قلنا إن كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروا ونهم رأيناه فإنهم لا يحرم عليهم ويحرم علينا نحن ويحرم صوم ولو في فرض حتى لو كان في فرض فإنه يحرم أن يصوم يومي العيد. حتى لو كان على الإنسان قضى رمضان وقال أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم من شوال كن هذا حرام حتى لو فرض أنه نذر أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم العيد فإنه حرام علي قال وصيام أيام التشديق يعني يحرم لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال فيهما أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فقولها أيام أكل وشرب يدل على أن هذه الأيام لا تصرف أن تكون أيام إنساك وإنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر فهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهذه الأيام الثلاثة تسمى أيام التشريق لأن الناس كانوا يشترقون فيها اللحم ومعنى يشترقونه أي يقددونه ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يعفن ويفسن فلهذا سميت أيام التشريق قال إلا عن دم متعة وقران يعني ف... فيصح كيف دم المؤتمر طبعاً. إذا حج الإنسان وكان متمتع والمتمتع هو الذي يأتي في في أولا ثم يحل ويأتي للحج بعد ذلك فعليه الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع القارن كالمتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل السوء في طوافها فهو أيضا قارم وعليه الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من الحج جمع المتعة والقران إذا لم يجدهما الحاج فإنه يصوم ثلاثة يام في الحج وسبعة إذا رجل فمتى تبتدي هذه السبعة أليم الثلاثة تبتدي من حين الإحرام بالعمرة حتى ولو كان قبل شهد الحج إذا كان متمتعا واحرا بالعمرة في آخر القعدة وهو يعلم أنه لن يجد الهدي لأنه ليس أماه دراه فله أن يصوم فإن كيف يصوم في العمرة والآية الكريمة يقول فيها ثلاثة في الحج نقول لقول النبي صلى الله عليه وعلا وسلم دخلت العمرة في الحج متى ينتهي ثوم هذه الثلاثة ينتهي بآخر يوم من أيام التشميع وعلى هذا فإذا لم يكيسر للإنسان أن يصوم قبل ذلك فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قال لم يرخص في أيام التشديق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي وقول الصحابي لم يرخص أو رخص لنا أو ما أشبه ذلك يعتبر مرفوعا حكما قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطر من دخل يعني شرع في فرض موسع فإنه يحلم عليه قطر ويلزمه إتمامه إلا لعدل شرعي مثال ذلك رجل لما أذن لصلاة الظهر قام يصلي الظهر ثم أراد أن يقطع الصلاة ويصلي في مباني فإنه لا يحل له ذلك مع أن الوقت موسع له إلى العصر لكن لما شرع به صار لازما عليه فلا يحد له قطعه لوجوب المضي فيه لأنه واجب شرع فيه وشرع فيه يشبه النذر فيأزمه أن يتم دخل في فرض مضيق حرم قطعه من باب أولى فلو دخل في الصلاة ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القطع من باب أولى لأنه إذا حرم القطع في الموسى ففي المضيق من باب أولى طيب لكن استثنين ما, ما إذا كان لضرورة مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق أو صد ضرق أو ما أشفى ذلك ففي هذا الحال له أن يقطع الصلاة وهل يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل مثل أن يشرع في الفريضة في الصلاة ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة فهل له أن يقطع الصلاة هنا من أجل أن يدخل في الجماعة هذا جواب نعم له, له ذلك لأن هذا الرجل لم يعمد إلى معصية الله ورسوله لقطعها الفريضة ولكنه قطعها ليأتي بها على وجه, على وجه أكمل فهو لمصلحة الصلاة في الواقع فلهذا قال العلماء في مثل الحال له أن يقطعها إلى ما هو أفضل وربما يستدل لذلك في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليه فمكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس أو قال أن أصلي في بيت المقدس قال صلي ها فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال شأنك يعني أنا أفتيتك بأنه يجب أن تصلي في مكة وإذا أسررت على أن تصلي هناك فشأنك أي فلزم شأنك أو فالأمر شأنك وأمرك فهنا أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكة لماذا؟ لأنها أفضل وإن كان ذهابه إلى بيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب ولكن لا يتقصد الإنسان التعب في العبادة تقصد التعب في العبادة قد لا يكون فيها عجل لكن إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بتعب كانت أفضل وهذه النقطة يمر الإنسان يتنبهلها وهي هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة الجواب الراحة أفضل لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بتعب كانت المشقة والتعب افضل فيها اش ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما يرفع الله به الخطايا فيما يرفع الله به الدرجات ويقتر قال اسباغ الوضوء على المكاره لكن لا نقول الانسان إذا كنت اذا كان يمكنك أن تسخن الماء فالافضل أن تذهب الى الماء الثلج وتتوضا به لا لا نقول هذا ما دام الله يسر عليك فيسر على نفسي الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي في مكة حتى لح عليه فقال شاء الله قال المؤلف رحمه الله ولا يلزم في النفل يعني لا يلزم الإتمام في النفل, في النفل ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال هل أنتكم شيء؟ قالوا نعم عندنا حيث قال أريني أريني يقول لعاشة فلقد أصبحت صائما فأرثوا إياه فأكل وهذا الصوم نفل فقطعه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وأكل فتل هذا على أن النفل أمره واسم للإنسان أن يقطعه ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح واستدل لذلك بعموم قوله تعالى ولا تقتلوا أعمالك واستدل أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله بن عمر لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انتقده لترك قيام الليل فكيف بمن تلبس في يكون انتقاده إذا تركها من باب, من باب أولى ولهذا نقول الإسلام إذا شرع في النافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح وهل من الغرض إذا دخل في الصلاة فنادته أم هل من الغرض الصحيح أن يرد عليها فيقطع الصلاة نافلة نعم نافلة نعم مطلقا أو في الترسيل نعم نقول في الترسيل إذا كانت الأم إذا علمت أنه في صلاة لا ترضى أن يقطعها وأحب إليها أن لا أقطعها وأن في صلاة ولا يؤثر عليها شيء. ولا يكون في قلبها شيئا عليه فهنا لا يقطعها لأنه ربما لو قطعها مثلا لو قطع الصلاة وقال لأم قطعت صلاة من أجله قال ليش تكبرها هذا لا نقول اقطع الصلاة أما إذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحال لأن بعض الإنساء بل بعض الآباء لا يعذرهم مثل ففي هذه الحاله نقول اقطع طيب لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال هذا السؤال لو ناداه الرسول نقول اما هذه المساله الان فلا تلك لكن مساله يعني فرضها نظريا وعلميا نقول يجب عليها ان يقطع في لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييه لكن لو قال قائلنا الآية فيها إذا دعاكم لما يحييه فلابد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا فالجواب أن هذا القيد ليس قيد احتراسا ولكنه قيد لبيان الواقع فإن الله ورسوله لا يدعواننا لا الا لما فيه حياته نعم القول صور الدين ولو في الفرض ان هذه اشار خلاف ما ادعى فيها خلاف او رفع توهم او رفع توهم يعني في يقول قائل إذا كان فرضا فهذا واجب اعرضه المحرر توهم من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 لأن الصوم ضد الفطر والفطر فرح وسرور فكأنه يقول أنتم أيها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالآكل والسرب والحلوى ومعش فذلك ونحن نقابلكم بالصوم والإمسان لكن الأولى أن يقال بالكراهة وأن وأن لا نعبأ بالكفار وأعياده يعني ينبغي فليجب علينا أن لا نهتم بأعياده اللهم إلا ان نحذر السفهاء الذين يعظمون آياتك فاق ويتبادلون الهدايا بينهم في اياد لا لا, لا بس تبارك الله فيك وخطك منيا يومه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا لما رفض اذا كان يصلي وفي الحي على الجهاد يمكن نصلي يا اهم لا حي على الجهاد يلحبهم. اذا كان فرض كذا اذا كان فرض عين مثل ايجار من هذا الرجل يعري الاستئجار و العمل بالاستئجار ما له فرض فيا شباب الله عليه نعم لها <تصفيق> صوره بالمسلم نعم ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم اعدادها وكذلك من هي عليها هذه الماده لا ما نسال الله على لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الإسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع الهلاله رقم الهاتف والناسخه الهاتفيه 06 364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500